ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لداء خفيا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 فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا يا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيَّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيَّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيَّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَثُ حيا واذكر في الكتاب مريم اذ اتبثت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا farsalna ilayha ruhana farsalna ilayha ruhana fatamaththala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 وهزي إليك بجذع النخلة زساقط عليك رطبا جنيا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 أمُّكِ بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهْدِ صبيا قال اني عبد الله قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرر بوالدتي ولم يجعل لي جبارا شقيا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 اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ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 لئن لم تنته لا ارجو منك وهجرني مليا قال سلام عليك قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي اَسَأَلُ اللهَ أَنْ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًا جَعَلْنَا نبيا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 أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنَ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 إِللا مَ تَبَ وَآمَنَ وَعمِلَ صالِح فَأُولائِك فَأولائِكَ يَيدخُلونَ الجَّةَ وَلَا يُظلمونَشيَيْئاء جَّةِ عدْن التي وَعددَ الرَّحمنن وَعبادَهُ بالِالغيبَ إِهُ كََ وَعددهُ مَأتِيّ. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا لكجنَّة التي نورث من عبادنا ما كان تقيّ وما ننتزل إلا بأمر ربكَ لَ ما بين أيديننا وما خفَنا وما خفَنا وما بين ذلك وما كان ربّ كنسّ رب السماواتِ والأرضِ وما بينما فعبُدُ وَصقاب لعبادة.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 ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ خير مقاما وَأَحْسَنُ نَدِيًّا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 فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدوا هدا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مردا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 لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا وَكُلُّهُمْ آتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّاً فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدّاً وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ